يسمع آيات الله تتل عليه ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا كألم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علّم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين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 فِي ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل الذين آمنوا يغفرو للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه وَمَنْ أَسَافَعَ لِهَا ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا بَنِي إسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَةَ وَرَزْقُنَاهُمْ وَرَزْقُنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضْلًا لَهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 Anna jadahum kallathina aamanu wa'amilu sallihaati sawaa mahiyaahum wa mamatuhum saa ma وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزاء ولتجزاء كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضلله الله على عيم وأضلله الله على علمه وَخَتَمَ على سمعيه وقلبيه وجعل على بصره غشاوة وَجَعَلَ على بصره غشاوته فمن يهديه من بعد الله أ تذكرون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 ما كان حجتهم إلا أن قالوا بآبائنا إن كنتم إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن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 كل on matkalla, إلى كتابها اليوم että اليوم aika, ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق aika, نستنسخ ما كنتم تعملون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 وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ قُلْتُ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نُظِرَ ظن إِلَّا ظَنَّا ظن إِلَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ